تفسيروا سورة النوح بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالآبا يا مقع إلهي نحريستا قود يا مدى قارها ندبا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أنك أدري نبي النوح عليه السلام قومك سي وحانا كني لأدري قومك أنتم سنؤمن العذاب حنوجيا قال يا قوم إني لكم نذير مبين وحانا كني لقومك يا وحانا دينا هيد ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ا الله سبحانه وتعالى عابدك كنادر سد اني يا داع يا غفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون وإذن دنب دافي <تصفيق> وونا إذن دب دقي إلا مدى مقعابا مركال اللي مادو أجشا واحد دبو دقي كارا مجرواد أكتهين دنبغي ناو دافي عمرغي نناو دب ما دو دبلو مدقو قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا نَبِيُّ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُيِّ رَبِّي وَحَنِي يَا قَوْمِكِ هَبْ لِي مَالِنْ بًا فَلَمْ يَجِدْهُمْ دُعَاءٌ إِلَّا فِرَارًا يَرِيدُ دَيْنُهُمْ سَيِّدُنَا وَحَانَ هَيْنٌ عَلَى رِيَادِ دِيدَمَ أَيُدِيدِيَانَ دِينَتَهْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا مركز تانو يارانا سيادا قدام بدافت وحي فراهو ذاقل ياندقو هودا داركوذان وين اسكوينيين حقا ثم إني دعوتهم جهارا كدبنا سيادا وموقتايا نويا لي توحيدكي ثم انني اعلمت لهم واسررت لهم اسرارا كذب لو انا وياك ايمانك ذكر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وحانك الى ربك ندم داف فاذيست مخايل الله سبحانه وتعالى وهو هذا مد داف يرسل السماء عليكم مدرارا حدد الله سبحانه وتعالى ان غتان عركه وحودا ان كسود جن ربضا ويمدكم بامواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وحون ايدين بدنا ايدين بركين حولها يا عرورته ونا ايدين يلي بيريه وبيال ما لكم لا ترجون لله وقرا محايدكم عن الله سبحانه وتعالى ويلدي سايدان او قبسنين وقد خلقكم اطوارا Issevaluidina bureidin koosomare halluda kellegadisen. Elem, keda okei, fahvalle polla, muuseb, SMS-e, et ei ole pea مذا ركنسيد الله صبحر والتعالى أابور الدد إاس كرسار ووج القمر فيه نوور ووجعَ الشمسَس رااجديحنا غياليحضذا ييفينض الرحدناكي والله آم بتكم من الأرض نباتا الله سبحانه وتعالى وكان ذنك أبو رئي أسألك إني دلك ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا هذا لو ذنك أين المركز هذا ما كان هو والله جعل لكم الأرض بساطا الله سبحانه وتعالى واكلذنكي يا لذلك الغول فتسلكوا منها سبلا فجاجا سيادو <تصفيق> وسعتان حديد والدنيا واوين الله اكبر الله اكبر لا سورة النوح ومكية وانا سيدة اللباتان آيادات وانا سورة كوية الدباتانات ترتيب القرآن كريمكا سورة النوح وحقق ذنين الرحمة الله سبحانه وتعالى يسيد نبي النوح عليه السلام والسلام لقوم كيسي انا قارسي انا قارسي حق يتوحيد كالله سبحانه وتعالى انتو سن او ايمان عذاب دارن نبي النوح عليه السلام قوم كيسي سكستو اولاها دي كوريا حوث هبين ايامال laakin way beeniyeen wayna kamadaxadeeyeen sida quraanka kariimka meel badan ku sheegay reer nuu xaqii dhagaahay ka furaysteen darkoodi bayna isku dadan الله سبحانه وتعالى و هو سوره نوح لو قاد يا وديس يا عدميس سي اي سبحانه وتعالى اي سوره نوح لو قاد الله هو امر ارك يد يخ يق الرحضه سنولينتا يديلي الله سبحانه وتعالى دولك نوو غغل و دوينه اوغا جهخاي و دوينه اوغا جهخاي الله سبحانه وتعالى كلي ايامدن ان لاعبود هذا والله اعلم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا نبي النوح عليه السلام حجر الله يووي الدين قام كي وحين الرعين كوان كردين حول هذا يعرورته قوا ان كورنين الحاله هدي عرورتو و خان خساره هيني بعد النمو ومكروا مكراكم برا وين ذكرين مدح دي قالده كو اي مدحته و هاين لغر وين وقالوا لا ولا سواع ولا يغوث ويعوق و وَحَيُّ ذِئْبٍ نَكَتَجِينَا إِلَهِي الْكِ إِنَّ هَلَكَتَجِينَا وَدَّاً يَسْوَاءَ يَا قُوثِيَ يَا يَعُوقِ يَا نَسْرَبَ وَقَد أَضَلُّو كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا وَحَيُّ ذِمِيَّن دَدَّ بَدَنِي اللَّهَ يَا هَوْفَرِدِنِ الظَّالِمِينَ تَوَحَّلَ هِم بَادِنِمُ مِمَّا خَطِ آتِهِم أُغْرقُ فَأُدَفلُونَارًا فَلَم يَجد لَهُم مِنْ دُون اللههِ أََرا جََفْكَادِ درَادذابِيَّهلَنَر اللِ مَرِهلََنَ الله سُكَذ مِذُجرجَ وَقَانُوا حُررَبِّ لَا تذر على الأرض من نبي النوح عليه السلام وحجر الله يوهكا قاتل إن دولك فركي سقف قالها النور إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الله يوهداد كا قاتل تفتئيق وحيد منيان الدوم هاق مرض ليان وحاق قال حنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا رب جاي وانا يلي بدي دشدن بقال لك دافي وقكي قال قركاي اسقوا مؤمنا انه الدم بدا خفق استا مؤمنه رجيه دمر بهنا او الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أيها الاحبا يداه وحان قدنا لنا لا بالله وقال نوح ربي انهم عصوني إن اقامك نوح بينين حقا وحينا الراعين مدحدودي حما كتاليس كهيدا فريسا إني سنكتغين عبادة الإله يالكودي دبادادنا دبادنا أيين اللوميين دنبقودي درتيسا يا نبيا اللوغوها لاغي نارنا اللوغلية إدو غرقاري سنة مجرطال لكسوكوو قوم كي نبن نوح مركوباتي فسهادكودي ايدوككوها أيين ايو نبن نوح عليه الصلاة والسلام هباري الله ناوه أقبالي مومنين تايا راعد الراع درقيا هوين ناوه الدعاية نبن نوح عليه الصلاة والسلام حدب اولالي العتك استو حق يا دعوه الرسول <تسجيل> شكجت وحا ودنبي ليا هوج يا قادنا وحا ودنبي ليا خير يا الله وحا سننا سبحانه وتعالى التوفيق يكوت تسنجت هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين